قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا wrong oh. Ben ثم يخرج به زرعاً اختلفاً ألواناً ثم يليج بدار مصرى ثم يجعله حطاماً إن في ذلك نذكر